بسم الله الرحمن الرحيم الحق ملحا كذبت ثمود وعادوا بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عادون فأهلكوا بريح صر صر عاتية، سخرها عليهم سبع ليل. سبع ليالٍ وثمانية أيام من حسوم فتر القوم فيها صرع فتر القوم فيها صرع كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقي وجا وَمَن قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ بِالْخَاطِئَ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ إِنَّ لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا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 يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول هؤلاء قرأوا كتابية إن ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دالية كنوا واشربوا هنيئا بما أسلفت هنيئا بما لفتم في الأيام الخالية، وأما من أُوتي كتابه بشماله فيقول: فيقول يا ليتني لم أت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية يا ليتها كانت القاضية. ما أظلم عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة درعها سبعون ذراعا درعها سبعون ذراعا فسلكوا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميم ولا طعام إلا من غسل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 العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين 117. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين 118. فما منكم من أحد عنه حاجزين 119. وإنه لتذكرة للمتقين